وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُمْ بَأْتِغاءٍ رَضَعَتِ اللَّهِ وَتَثْبِتَ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا بَابِلُ أَصَابَهَا بَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَينَ فَإِلَّا مِنْ يُصِبْهَا فَأَبِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُنَّ بَصِيرٌ ايَ أَحَدُكُمْ اَحَدِكُمْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ بَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ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 الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء